حصريا على موقع نداء الإسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي بل الذين كفروا في عزة وشقاق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 إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أُنزل عليهم الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لم ما يذوق عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟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 وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبذ على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه سبحنا بالعشي والإشراق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 ليتدبر آياته وليتذكر آل الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابَ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِلَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالحِجَابِ رَدُوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالعَنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَّ النَّاسُ لِيَمَانٍ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُوْسِهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ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 وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنَصْبٍ وَعَذَابِ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ آذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابُ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِ الْأَلْبَابِ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 إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لا شر ومااب جهنم يصلونها يسلونها فبئس هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالون قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار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 وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانْظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ